م و س ل ع ه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه you、mm -hmm. No.、Uh -huh. Obrigado. 「今朝も明日を迎えます」 one و ف ض ي ل ه الدكتور م ق م د راتب ا ل ن ا ل س ありがとうござい ل ف ن ي ل ه الدكتور م ح ل د راتب النابلسي بعد اسماء ت ربك لا ينفع إ ن الله م آمنت تكن الحسنى أو, كسبت أو كسبت